ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر ا حسنًا ما كثين فيه أبدًا و ي ذ ِ ر الذين قالوا تخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ ع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أ س ف ا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم أيهم أحسن عملا وإن لا يجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آ ذ ا ن ه م في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لمال بثو ما دا نحن نقص عليك نبأه بالحق إنهم ف ت ي ة ٌ آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربقنا على قلوبهم إثقام و ا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إلها لن ندع ومن دونه ل ا هل ق د قلنا إذا شطصا هؤلاء قوم نتخذ من دونه آله لو لا يأتون عليه بسلطان بينها فمن أظلم م ِ من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتمهم و وما يعبدون إلا الله فأوو إلى الكهف ي ن شر لكم ربكم من رحمته ويهئ لكم ويهئ لكم من أمركم م ر ف ق ا وتر الشمس إذا طلعت تزا و ر ع ن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت ت قرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله م ن يهدي الله فهو المهتد من ي ه د ِ الله فهو ا ل م ه ت د ِ ومن يضل ل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقظه ا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فهو فرارا لو ليت منهم فرارا ولم ل ئ ت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كمل بثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ف ل ي ن ظ ر أيها أزكى طعاما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 إنهم إ ي َ ظ ه َ ر و ا ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ي َ ر ْ ج م ُ و ك ُ م ْ أَوْ ي ُ ع ي د ُ و ك ُ م فِي م ِ ل َّ ت ِ ه ِ م أَوْ ي ُ ع ي د و ك ُ م ْ فِي م ِ ل ّ ت ِ ه ِ م وَلَا ت ُ ف ْ ل ح ُ و ا إِذَا أ َ ب َ د َ وَكَذَلِكَ أ ع ث َ ر ن َ ا ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ل ِ ي ع ل َ م ُ و ا أَنَّ وَعْدَ ا ل ل َّ ه ح َ ق ّ وَأَنَّ ا ل س َّ ا ع ة َ ل ا ر َ ي ب َ ف ِ ي ه ا يعلمون أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليه م بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا ع ل ى ا أمرهم لن تتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة ٌ س س ا د س ه م كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدهم ت ما يعلمهم إلا قليل لا ت ُ م ا ر ِ ف ِ ه ِ م ْ إلَّا مِراً َ ظ َ ا ه ِ ر َ ا وَلا َ تَستَفْتِ ْ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَلا َ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدٌ إلَّا إِنَّهُ يَشَاءُ اللَّهُ ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا إلا إيشاء الله وذكر ربك إذا نسيت وقل عسى إيهديني ربي لأقرب من هذا رشد ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سلين وزدادوا ت س ع ا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أ َ ب ص ِ ر ْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي ح ُ ك ْ م ه أ َ ح َ د ا و َ ت ْ ل ُ مَا أ ُ و ح ِ ي َ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا م ُ ب َ د ِّ ل لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ر َ ب َّ ه ُ ن َ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ ي ر ي د و ن وجهها، ولا تَعْدُ ع ي ن ا ك َ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ الحَياةِ الدُّنيا، وَصَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ و َ ا ل ْ ع َ ش ِ ي يُريدونَ وجهها. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أضعفنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من أ غ ع ف ن ا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا وقُلِ َ الحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ ف َ ل ْ ي َ ك ْ ف ُ ر إِنَّا أَعْتَدْنَا ل ِ ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن َ ر َ أ َ ي ا أَحَاطَ بِهِمْ س ُ ر َ ا د ِ ق ُ ه َ ا وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إ ِ ه َ ا كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوَجُوهُ بأس الشراب ب س الشراب وساءت مرتفقا و ق ل الحق من ربك فما ف َ ي ؤ م ن ف م َ شاء فليؤمن, فليؤمن وما شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نارا إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها و إ ن يستغيث و ا يغاث و ا بما إن كالمهل يشوي الوجوه و إ ن يستغيث و ا يغاث و ا بما ا ه ل يشوي الوجوه إن اعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها و إ ي يستغيث يغاثوا بماك المهل يشوي الوجوه ب ي س الشراب ب ي س الشراب ب ي س الشراب وساء أتمرتفى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا ن ظ ي ع أجر من أحسن عمل أ و ل ئ ك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ه و ل ئ ك لهم جنات عدن جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساوير من ذهب يحلون فيها من أ س ا و ِ ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا سودس و استبرق متكين فيها على الأراك ئ متكئ فيها على الأراك ن ع م ا ل ثواب ن ع م ا ل ثواب وحسن مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ و َ ح َ ف َ ف ن ه ُ م َ ا ب ن َ خ ل وَحِفْظْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ف َْ ت َ ج َ ن َّ ت َ ي ْ ن ِ آ ت َ ت ُْ ك ُ لَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُ مَا ل َ ه َ ر َ ا وَكَانَ لَهُ ث َ م َ ر ً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعْزُنَ ف َ ر َ ا َ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن تبيت هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إرضدت إلى ربي ولا إ ر د ت إلى ربي لا أجدن خيرا منها من طلبات قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي و ح د ولو ل َ ذ د ه َ ل ت َ ج ن َ ت ك َ ق ُ ل ت م ا ش ا ء ا ل ل ه ل ا ق ُ و َ ة إ ل ا ب ا ل ل ه ق ُ ل ْ ت م ا ش ا ء ا ل ل ه ل ا ق ُ و ََّ إ ل ّ ا ب ا ل ل ه إ ن ت ر ن ي ع ن ا َ ا ل م ن ك َ م ا ل ا إترني إن أنا قل منك ما لو ولد ا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما أُها غورا ف ل ن تستطيع له طلبا أو يصبح ما أُها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان متصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ث و ا ب ا خير عقبا وضرب لهم وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن إنزلنا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن إنزلنا كما إنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما ي تذور نياح. كما إن إنزلناه َ من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما ي تذروه الرجال وكان الله على كل شيء مقتدر المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عباد ربك ثواب والباقيات الصالحات خير عباد ربك ثواب خير عباد ربك ثواب وخير أملا و ي و م ن سير الجبال و ي و م ن سير الجبال وتر الأرض بارزة و ي و م ن سير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرِضوا على ربك صفّاً، وعرضوا على ربك ص ف ّ ا َ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أننا جعل لكم م و ع د ا ووضع الكتاب. وضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلت ويقولون يا ويلت نام ا لهذا الكتاب ويقولون يا ويلت نام لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ف و ض ع ء الكتاب فتر ى المجرمين مشبقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا غ ا د ر صغيرته ولا كبيرة إلا أخصها ا ووجدوا ما عملوا حاضرا و و ج د و ا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أ ح د ا و وإذ قلنا ل ل م ل ا ئ ك َّ تسجدون لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إ ب ر ا ه ي َ كان من الجن ففسق عن أمر ربه فَتَتَخِذُنَهُ ّ و وَذُرِّيَتَهُ أُولِيَاءَ أ َ م ِ ر د ُ و ن ِ ه وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ب ِ س َ الضَّالِ مِنَ ب َ د َ ل َ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَفُسِهِمْ وَمَا ك ُ ن ْ ت ُ م أ َ ت َ خ ذ َ الْمُضِلِّينَ ع ض د ُ د ً ا وَيَوْمَ يَقُولُنَ د ُ و ا ش ُ ر ك َ ة َ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ف َ د َ ع ُ و ه ُ م ْ ف َ د َ ع ُ و ه ُ م ْ فَلَمْ ي َ س ْ ت َ ج ِ ب ُ ا لَهُمْ ف َ د َ ع ُ و ه ُ م ْ فَلَم استجيبوا لهم وجعلنا بينهم م و ب ق ا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار ف ظ ن و ا أنهم مواطعها و ورأى المجرمون النار فظن و ا و َ ل َ م ي ج ِ د ُ و ا ع َ ن ه ا م َ ص ر ف َ و َ ل َ ق د ص َ ر َ ف ْ ن َ ا فِي ه ذ ا ا ل ق ُ ر آ ن ل ِ ل ن ا س ِ م ن كُلِّ م َ ث ل وكان الإنسان أكثر شيء ج د ل ا وما من الناس يؤمنوا إذ جاءهم ا ل ه د ى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب ق ب ل ا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين و أ ذ ر ي ن ويجادل الذين كفروا بالباطل ل ي د ح ض و ا به ا ل ح ق واتخذوا آيات ي وما أذروه زوال. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أ َ ك ِ ن َّ ة ً أ َ ي َ ن ي َ ف ْ ق َ ه ُ ه ُ وَفِي آ ذ َ ا ن ِ ه ِ م ْ و َ ق ْ ر َ ا و َ إ ِ ن َ ا ت َ د ْ ع ُ ه ُ م ْ إلَى ا ل ْ ه ُ د َ ى ف َ ل َ ي ْ يَهْتَدُوا إ ِ ذ ً ا أَبَدًا وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ب َ ل ْ ل َ ه ُ م مَوْعِدٌ ا ل َّ ذ ي َ ج ْ د ُ و م ِ ن ْ ه ا دُونِهِ مَوْئِلًا و َ ت ِ ل َ ك َ ا ل ْ ق ُ ر آ ن أَهْلَكْنَا هُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا ل ِ م َ ه ْ ل ِ ك ِ ه ِ م مَوْعِدًا و َ إ ذ ْ ط ا ل َ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أ َ ب ر َ ح ح ت َ ى أ َ ب ل ُ غ َ م َ ج م ع ا ل ب َ ح ر ي ن ِ أَوْ أ َ م ْ ض ي ح ق و ب َ ا فَلَمَّا بَلَغَ م َ ج م ع بَيْنِهِمَا ن َ س ي ا ح و تَهُمَا ف َ ت َ خ َ ذ َ س َ ب ي ل ا ه ف َ ت َ خ َ ذ َ س َ ب ي ل َ ه ُ ف ي ا ل ب َ ح ْ ر س َ ر ب ا فَلَمَّا جَازَ ا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غ َ د َ ا ء أَنَا لَقَدْ لَقِينَا م ِ ن ْ ا سَفَرْنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ َ إلَى الصَّخْرَة ِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا إِلَّا ا ل ش َّ ي ط ا ن َ أ ن أ َ ذ ْ ك ُ ر َ ه و َ ا ت خ َ ذ َ سَبِيلَهُ فِي ا ل ب َ ح ْ ر ع ج ب ا قَالَ ذ َ ل ك َ مَا ك ُ ن َ ا ن َ ب ْ غ ف َ ر ْ ت َ د َّ ع َ ل ى أ ث َ ا ر ِ ه ِ م َ ا ق َ ص َ ص ا ف َ و ج د ع َ ب د ا مِنْ ع ب ا د ن َ ا آ ت َ ي ن ا ه ُ ر َ ح ْ م َ ة م ِ ن ع ن ا د ِ ن ا و َ ع ل م ن ا ه وعلمناهم الادنى علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك ل ن تستطيع م ع ي صبرا وكيف تصبر على ما لم ت ح ط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصيك ل أمرا قال فإن ا ت ب ع ت ن ي ف َ ل ا ت س ْ أ ل ْ ن ي ع َ ش ي ء ح ت ى ح ت ى أ ح ْ د ِ ث َ ل ك مِنْهُ ذ ك ر ا ف ا ن ط ل َ ق ا حتى إذا ركب في السفينة خ ر ق َ ه ا قال أ خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إ م ر أ ة قال ألم أ ق ُ ل إنك لن تستطيع مع صبرا قال لا ت آ خ ذ ن ي بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسر ا فطلق ن حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى قال ألم أ ق ل لك إنك لا تستطيع م ع ي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أي ضيفهما؟ توجد فيها جدار يريد أ ل ي ه ق ّ ف أقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرًا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرًا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غ ص ب ا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفر. فأردنا أ ي ب د ل لهما ربهما خيرا منه ز ك ا ت وأقر ب ر ح م ا وأما الجدار فكان لغلامين ي ت ي م ن في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك ت و ي ل ما لم تستع عليه صبرا.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 ووجد عيادها قوما قلنا يا ذل القرنين إما تُعذب وإما تتخذ فيهم ح س ن َ ا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا أ ك ر ا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 كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكدون ا يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على ع ن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردا أتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قلا فخون. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فمستطعوا أن يظهروه ومستطع له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكان وكان وعد ربي حطا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء إن ذكري وكانوا لا يستطيع سمعا. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أ َ ي ي َ ت َ خ ذ ُ و ا عِبَادِي مِن دُونِ أ و ل ِ ي َ ا ء إِنَّ أَعْتَدَنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ ن َ ب ُْ ك ُ م ب ِ ا ل ْ أ َ خ َْ ر ِ ي ن َ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ س َ ع ي ُ ه ُ م ْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم و ل ط ا ئ ه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 خلدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي لنفدا ل ب ح ر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جن بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا، فمن كان يرجو لقاء ربه، فليعمل عمل صالح، ا فليعمل عمل صالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.